مع كل, مذبحة ولا جواب مع كل مذبحة تجد لا جواب مع كل مذبحة تجد لا جوابس والعويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل ما السبيل ما السبيل ما السبيل, ما السبيل, ما السبيل, ما السبيل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 صمود الزائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحني بركون لكل منزوم أزيم شربوا دمائي من عروق نخب سالمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى الحصى عنكم أريحى لا تدور الفميل فلمست قلب محدث وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث ما مأساتي يطول أسمعته آيات قرآني بترتيل جميل حد صنعت تحرير جيل بعد جيل ووقفت في حطين أطفو زهرة الأمل النبي ورأيت في جالوت ماء النيل يقطر منه بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان, بكتائب الإيمان, بكتائب الإيمان bika fa bil iman bika fa bil iman bika fa bil iman Hade sägerna, som är i vägen, är inte vägen. Det är inte vägen. Det är inte vägen. Det är inte vägen. Det är صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا او شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره